يقول اللي طرا له ما طرا له الله وقت عاد بين زمان السف وارجال الشكاله زمان الخيل وايام النقايا يقول اللي طرا له ما طرا له الله وقت عاد بين زمان السف ورجال الشكاله تنانا في وايام المطايا لو انه شخ واهل في نكاله فرق عن هزمن بحثا مزايا يجود الرجل من نقبة رياله ويرجي المد من جزل العطايا يجود اللي طراله ما طراله حق الله وابتعد بين الشجايا زمان السف والرجال الشكالة زمان الفيل وايام المطايا كرم حاجو حبي قبل ضلالة بعيد عن نفاد وعند عايا قراء الهيناه يجري بحالة ولا يقدر يزيط للبرايا يقول يبين السجايا زمان الست ورجال الشكاله زمان الخيل وايام المطايا ظروف الوقت ميزان العداله يبين الصدق ما تخفى خطايا يبين النا الدياب من التعاله ويظهر صيت مكفده السبايا دين السجايا زمان السف والرجال الشكالة زمان الفيل وأيام المطايا ذروب المرج لا أهماه سهالة ولا هبت تصنع والهقايا ذروب المرج لا أهماه سهالة ولا هبت تصنع والهقايا وابتعد بين السجايا زمان السيف ورجال الشكايا زمان الخيل وايام المطايا